dia yeah. زمان البار وخسس من جاء امي يسومنا امروا عشانك عمك يا متايج ليه يا لي. يا ابن الموارثا تاتك عشْتَ الْ حاجَ لَا رَدَّنْ وَجْهِي عْتَابَ واراج يا متى الا يهلال يراكم الله ما حد حرفا يغري بالليل ولا لي جرح الزهار ما ظل ربي صابو او شامف به الشعف حيونو يالس ويرو او شامبال يا حلا اطفال يا اولوالتب من نصابو اتشام طيف للشعب قايو ناوي لتوي اتشام ابو يتحا والساري على الصفرا وهم انا في شاذ في عليك وبيع السهام انا في الصبا وعينك لما صار انكبه حاوي حياتي بيدك واذا المارجع ماشي انت غريا اصطياب لن الله طابه ان حمرت ذل العيل ما وصايه بهل جو باهجان سبب شعلان وافم شواچے سحا دے وفا دی دل کیا رو bad yeah. yeah.